surah al-humazah artinya orang yang mengumpat terdiri dari sembilan ayat a'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُّ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَانًا وَعَدَّدَةً Ya sabu an maa lahu akhlada Kalla niyum badan nafi al-hutama Wama adara